إن ناشئة الليل هي أشد وطأا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا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 وَذَرْنِي وَالْمُكَلِّبِينَ أُلِدْ النَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَرِيْلَةً إِنَّ لَدَيْنَا أَنْكَالُ وَجَحِيمًا وَطَعَامًا لَا غُصْفَةٌ وَعَلَابًا أَلِيمًا يَوْمَ تَرْجُفُ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ وَكَانَتِ الْجِبَالُ كَثِيبًا مَّهِيلًا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 فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبة؟ السَّمَاءُ مَنْفَطِرٌ بِهِ كَانَ وَعْدُهُ مَسْفُولًا إِنَّهَا لَهِيَ تَذْكِرَةٌ فَمَن شَاءَ اتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ سَبِيلًا إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَى من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 وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعوم أجرا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعوم أجرا واستغفر الله ان الله غفور رحيم